وعلى ال محمد وقال يستغفرونه صلى <تصفيق> كلام عليه الكلام فعلان فيما اذا كان المجبار معلوما ولكن المالك مجهودا فقد ذكر فيما صلاه لأن بعضهم يقول بوجوب دفع الحلقات وبعضهم يقول بالجنع بين الحلقات وبعضهم يقول بوجوب دفع الحلقات ولكن من يقول بوجوب دفع الحلقات يقول الأخوة للرهاد بإذن الحافر الشعير قد يقال بأنه لا نحتاج إلى ابن الحاكم الشرعي لأن الروايات الواردة في التصدق مجهود المالك شان ليتم بهذا المقام برهوة تصدق بثمانين أو قوله تقسمه بين اخوانين ظاهر هذه الروايات أن الحكم الشرعي لمجهول المالك والتصدق فلو كان إذن الحاكم الشرعي دخيلا تبين في هذه الروايات هذه الروايات مطلقة ظاهرها أن الوظيفة في مجهول المالك والتصدق ولم تقيد باستئذان الحاكم الشرعي فحينئذ من خلال هذا الإطلاق نقول بأنه لا يجب استئذان الحاكم الشرعي بل الوظيفة يتفضل بلا حاجة للإذن ولكن سيدنا القول قد يشسر او على ذلك الوجهين الوجه الاول لانه هذه الروايات لا فيها لان هذه الروايات ظاهره في الجاز لا انها ظاهره في الحق يعني قول الايمان بعه هو ضد من الامام بِعْرُ وَتَفَدَّقْ بِثَمَنْهِينَ هو إذن من الإمام أقسمه بين إخوانين هو إذن من الإمام عليه بِعْرُ وَتَفَدَّقْ بِثَمَنْهِينَ على أهل الولايات هذه الوزن مو ظاهرة في الحرم لو كانت هذه النصوص ظاهرة في الحرم يعني أن الوظيفة الشرعية يتصدر لقد نحن لا نتجري في حال الشريف لا أن رواية المطبقة ولم تقليدين من حال الشريف إلا أن هذه الوظوارة في الإذن أن الإمام له بالتصدر ما أن الإمام حكم بأن الوظيفة يتصدر وقال طبعي المقام وحين إذن إذا استفدنا منها مجرد الإذن لا يستفاد منها أنه حتى أنه لو بصيد لا يستفيد منه معلقا على الحكم الشرحية يعني غاية ما الاستفاد من هذه الرواية أن الإمام حدنا له بالتصدق أما في وراء آخر يأذن له بالتصدق لا فيستفاد منه هذه الشيئ. ولو لن نستفيد من هذا ذلك فلا اقل من أننا نستفيد منها أن الحكم هو التصدق بعد الإذن يعني الرواية إن ننتجل على مجرد الإذن فقط فلا أقل من أنها تدل على التصدق مشروفا بالغير يعني لا استفاذ طبعا لا استفاذ من الرواية أن الحرم تصدق، المصوص ان يستفاد منها أن الان فقط واما ان يستفاد منها أن الحرم تصدق على الهين فلا يمكن التعويل على, على هذه النصوص لما على بأن مقتبل أصل حاكم الشيء، لأنه مقتضى أصل عدم جواز التصرف في ما الغير إلا لمن له ولاية على هذا المبدأ، والقدر المتلقى من من له ولايات حاكم الشيء، لأن التصرف بأموال الآخرين من الأمور الحسبية، والقدر المتلقى من من له ولايات في الأمور الحسبية أجنو الحاكم الشيء. لا بد الوجه الأول جاء، الوجه الثاني الاستناد إلى رواية داود بن يزيد. راود بن ابي يزيد عن ابي عبد الله عليه السلام قال قال رجل اني قد اصبت ماله واني قد خفت فيه على نفسي ولو اصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت منه فقال ابو عبد الله عليه السلام والله ان لو اصبته كنت تدفعه إليه لو حصل طعم تدفعه قال نعم قال والله الله قال فان والله ما له صحب الغيرين قال فا على ان يدفعه الى من يأمره فعلت فقال اذهب واخصله في اخوانك ولك الامن مما خفتمين عليكم السلام قال اذهب واخصله في اخوانك ولك الامن مما خفتمين قال فقسمته بين هذه الرغاية منها سيدنا في القدس السراء على أن تشترك الإيمان أخوانا لأن قول الإيمان عيسنا والله ما له صاحب غيري مؤمن أنه مال للمال مهتمة قال الإيمان بيقول له على أن يتعر إلى من يأمر على قال الزهد بين إقرانه ولك الأمن مما خستنيه لو كان المال ملكا شخصيا للإيمان لم يكن داعما ان يغضب لك الامن مما حصلتني واهل الروايه على ان والله ما له صاحب غيري يعني انه ما له ولي غيري يعني هذا المال لا ولايه لاحد عليه يا امام مو لا مالك له الا المراد الصاحب هنا الولي على المال لا مال. والله ما له صاحب غيري انا ما صاحب الاولاد من فإلى إن هذه الروايه بعد تفسير الصاحب بالولي يستفاد منها يستفاد منها اشتراق من عادم الشرعيين طيلا أن الرواية فيها اشكال كنديون فإن موسى بن عمر الواقع في الرواية مردل بين موسى بن عمر بن بوزيع الذي يتقب النجاشي صريحا وموسى بن عمر بن يزيد ولم يوثق إنما هو الكرم في أثناء كامل الزيارات وصيدنا رجعاً هنا كامل الزيارات فعلى أي حالين هذه الدواء لو قايفها يكتلت بيتفعلنا أنها اشتراف ابن الحاكم الشعير لكنها لما لم تكن نقيه بالسناد فحين إذن نقول اشتراف ابن الحاكم الشعير باب الإحياظ لا أنهم قدروا متيقن لا أنهم بابل, بابل فتوى انتهينا من هذا الفرع الفرع الاخر لو كان المقدار مجهولا لكن المالك معلوم هو عنده الفادينا ويجلي ان جيل بن باكر يملك منها مخدارا لكن المخدار مجهول هنا صورة الصور الأولى طارتا يكون المخبار المجهول مردد بين الأقل والأكثر وطارتا يكون مردد بين المكبار الثنائين يعني طارت زيد بن عمر من هذه الزنانية إما خمسمائة أو ثمان مائة أول بين المكبار الأكثر وطار لأن مثلين الزنانية مثل المقرة وحمار زيد بالعمر يملف إلما البصرة والإثمان والأمر دائر بين المتجاينين ومن الأقل والأكثر وعلى كل الصورتين سواء كان الأمر دائرا بين الأقل والأكثر أو دائرا بين المتجاينين إما أن يكون هذا المخطر تحت هذا مست عليه ألا يكون هذا فإذا كان دائرا بين الأقل والأكثر وكان تحت عنده ألفا دينار زيد بن باخر يملك من هذه الألفين دينار إما خمسمائة أو ثلاثة والجميع لكي دينار تحيده فما هو أولا سيدنا قد تسر يقول لا يمكن جريان قاعدة في اليد في جميع أطراف المال يعني التي هي إمارة الملكية كان يقول هذا الآلة تحسب يدي له bio hallinsic constitutional وهذا الآلة الثانية نفسه مستخدم كان هذا هو لأن جريان hallinsic لانه الجويان اليد في كدة طرفين مخالص للعلم اجمالي بان بعض المال من الكل من الوي ما العلم الاجمالي بان بعض المال من الكل من الغير العلم الاجماليaki ما هو العلم عن الجليان في اطرافه على علم الإجمالي ينح من جريان الأصول في أطلالتها إذا علم إجمالك بلجاة تتعلي هناك لو أنت وجد ينصر في الطهارف يرينا وصل الطهارف ينصر يتعارب بوجود العلم الإجمالي مع وجود العلم الإجمالي بأن بعض المال للغير لا ينفرش دول قاعدة على هذا الطرف وعلى هذا الطرف يجري قاعدة اليد. في جامع امتباعي ممكن شمال قد يفتر في الوصول من العلم مثلا اذا كان عندي اناء آه. اعلم بمجاة احلينا فان كنت اعلم بطهاره الاخر يعني من فصله حقيقيا اعلمان جسم قطعان والاخر ظاهر القطعان اذا اعلم بطهاره الاخر قطعان بعد محتاج اجرى بطهارة الطهارة اجراءات طهر فيها لا معارض اجراءات طهر فيها القدس اجر اقر طرفي احدهما لا بعينه احدهما بعينه لا تدرك يا طارق لانها معارضه اقر طرف الاخر انت اجر اقر طرفي احدهما لا بعينه و احدهما لا بعينه يراد مفهوم احدهما او واقع احدهما إذا المراد بأحدهما لدعينه واقع, أحلين أحلين واقع. لأن أحدهما أحدهما لدعينه واقع. لما حدوما لدعينه وجود المردد مبغّن أو المردد المردّ مبغّن واقع. الوجود مساوٍ للتشخّص. الوجود مساوٍ للتشخّص والتعيين والدفاع الإلهام فلا وعقل أن يوجد موجود لدعينه ولا وعقل أن يوجد مردّ مبغّن أو غير محصل. بما ان الوجود المساوخ للتشخص والتعين ورفع الهدهام اذا ما عندنا موجود اسمه احدهما لا يعينه اذا المراج مخموه اعليهما لا يعينه يعني هاداني انا أهل. انا امتزع منهم مخموه هو مخموه هذا المخموه كما ينطبق على هذا ينطبق على المخموه اعليهما فانا ما اجر افراد التعارلات لهذا ولا فيها لدينا معرضة ولا جد الاعت الطهر فيه احد Rome realidade انهم ان الا واطئ ات State انungsان ا شيل عنوان اهدينا العنوان الذي يغطب على هذا وعلى اجدا اعطال طهرة يبقى 1 ما الى فائده لانت تعلم قطعا BIG صغياء احدهم فليس اجاز لجلك من الطهار الطهر اجد انت تقطع بصغارة احدهم وتعلم بنجاسة احدهم فذا تعلم من اجاب لا تدري كيف طهرنا معلوم النجاسه وما تعلم بالطهارة لا تدري كيف طهرك تعلم الطهارة واجراء غسل الطاهر عشاء اذا اقامت الطهارة لا في احدهما المعين تجري دائما معرض للنجاسه لا في احدهما مرجج تجري لانه لا وقت عليه لا في احدهما الجامع لان علمنا اننا نعلم ما معلوم بالنجاسه نعم صوره اخرى لو كنا لا نعلم بالطهارة يا يعني نعلم علم بنظافة لكن لازم نحتسب نفس الشيء ما عندنا علم بالطهارة يا حبيبي بهذه الصوره نعلم بان احدا ما قطع عن مجل لكن البعض نعلم ان حدا ما قطع عن طاهر بس تحتجنوا بقعه الجميع في هذه الصوره نقول لا تجري اخالف الطهارة في احجم معين بما عرضها ده صار طاهر ثاني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 في الأصول العمانية ترتب أثر شرعي على جريانه على جري الأطيل الذي ترتب أثر شرعي على جريانه ما هو الأثر الشرعي الذي يترتب على إجراء طرده في عنوان أحدهما؟ يقول الأثر الشرعي الذي يترتب على صحة الصلاة فإنك لو قم وصليت التوبين صليت التوب هذه مرة إذا كان بين صليت هذا التوب مرة. صليت التوب الأخر. فأفتعد أن الصلاة صحيحة لماذا؟ لأنك صليت في فوق طاهر انقذ ما هو الضريعة على طهارة لاحتمال نجاسة كليهما نقول الضريعة طهارة إجراء أصالة الطهارة في عنوان أحدهما فإجراء أصالة الطهارة في عنوان أحدهما أنت اجتمر عملية المقام وهو المطع بضحك الصلاة فإن الصلاة قطعا وقعت مع توزم طاهر لا واقعا لكن توزم طاهر ببركتي جرى على في عنوان الحديث. فماذا؟ هذا المقام الذي يذكرهن يذكرهن من حيث طريقة. ماذا؟ يساوي الفيدينا قطعا أي؟ من شنو؟ هذا الشيء نفطر. هذا بعد مئة يجري فيها قطعة اليد قاعدي اليد مئة قطعني. ألف من قطعني ما يجري فيها اليد بلا شك. خمس مئة قطعني غيري ما يجري فيها قطعة اليد بعد. إنه قطعني غيري وليس كذي. قاعدي اليد التي هي إمارة علميًا ما تجري في ضرب الشك. ألف و من قطعني ما في قاعدي. 500 قطعاً ولدي مسجري فيه قاعدة ريال قلتها 500 مبهنة 500 من الألفين مبهنة لي أو لغيري أرجو إلي قاعدة ريال في الخمسمائة المبهنة مو في الخمسمائة الخارجية مؤاخد خمسمائة أحطي لي عليها وجد فيها قاعدة ريال لأننا أن قاعدين متعاربة في الأطرار قاعدة ريال فيها بالطمط تعارب بقاعدة ريال كل كون مقدار من الألفين تضع يدك عليه وتجري قاعدة ليثي معارض جريانه بجريان قاعدة ليث في الطرف الآخر. احنا ما نجري قاعدة ليث الخمس ماء المعينات إحنا نجري قاعدة عنوان الخمس ماء. يعني نقول قط لي تجري في قاعدة ليث قط عن تجري في قاعدة ليث عنوان الخمس ماء في قاعدة بعد إجراء قاعدة اليد في عنوان 500 صار لي 1500 1000 دلقاط و 500 دلقاط و 500 قاعدة اليد صار لي الآن 1500 1000 دلقاط و 500 دلقاط و 500 دلقاط, دلقاط أين هي من هذين الألفين مفهول نختلق هنا أين هي من هذين الألفين أم احترل ولاية اذن من ناحية انتاج الحكم لا احتج ولا يحتاج ما ذكرنا وهو اجراء قاعده اليد من ناحيه الوصول الى نتيجه ما هو لي وما هو لغيره من ناحيه الوصول الى هذه النتيجه ما هو المقدار الذي لي وما هو المقدار الذي لغيره من ناحيه هل نتيجه الدرس اخر قاعده يزد وقل الف قطعا خمسمائه لغيري قطعا هل عنوان عنوان خمسمائه مائة مبلغ يجري في قاعة ريال؟ الذي يجمع مقدار ألف وخمسة لي ومقدار خمسة لغيره. من ما هذه التي نستحق القاعة ريال من ناحية الفرض الخارجي. مالية الخمسة مائة التي لغيري وماله الألف والخمسة الذي لي هنا نحتاجه ولا ينفع. الفرض. طب فكيف نفرض؟ هنا نقل سيدنا خرج محقق الهامداني نقل عن المحقق الهامداني أن الاختلاف موجود للشركة فإذا كان الاختلاف موجود للشركة اذا كل دينار مشترك بينك أو بينك. كل دينار نسبة ثلاثة منه كان نسبة 5 كل دينار نسبة روح منه فثلاثة 4 مقرور لانتك تأكد الف و خمس مانا فقاعي في ريك والغير يبليل خمس مانا فناديك وغيره بالنسبة لك رجل بالنسبة لتياسك اربعة اذا كل دينار بل كل درمان بل كل تنته كل بل كل رجل كل ما دين ذلك هو أقسم اربعة اقسام ثلاثة اربعة لك ورد ذلك الاختلاف مجمول بالشركة وبالنتيجة ما دلت شريكا مع غيرك في كل فلس وفي كل درهم، فلا بد أن يكون التقسيم حسب النسبة. كل درهم مقسم أربعة. حسب النسبة هذا. كل دينار مقسم أربعة أقساط. وعطا لي كل ذي لكن سيدنا الخوّي يقول لا. ما تحصل الشركه الشركة ما تحصل بالعقد كمان يبرم عقد الشركه بينه وبين غيرهم اشترك معك في هذين الالبين دينار اذا حصل عقد او غير الشركه ما حصل عقد اين حصل الشركه او ان الشركه تحصل بالاختلاف الذي يوجد صيورة المالين مالا واحدا مثل سكن وسمحم راحم طه هو مثلا عند رسل سن وهنا عندي مثلا تدعة ارقام اختلطة الان من بعد الاختلاق الموجب للشركة هو الاختلاق الذي يغير المالين مالين واحدان. اهني بديك كلامك انه في كل زفرة من هذا السن تكثل اجتب افلامك تفعل وعشر وهذا كلام ولكن في الاموام ما يوجد عادة الاختلاص اختلط البنانير قبل هذا ما يطعب ان اختلاط يطير المالين مالا واحدا بحيث تحقق الشركة فإذا نتين بالكلام المحقنا ما يريد في بعض مواردين باختلاط لا في جميع مواردين باختلاط بالنتيجة يمكن هذا الاختلاط الذي لا يحقق الشركة كانت كان اختلاط البنانير والعنار ما هو الحرمانات وما هو الوضيع سيدنا في هذه الحاله العامه القرعة العامه العامه امر العامه العامه العامه العامه العامه العامه العامه هذا الدليل العامه العامه العامه العامه العامه العامه العامه العامه العامه العامه العامه العامه ولكن لا ينحصر الامر بالقرآة يمكن ان ارجاعه حقم شرعه ارجاعه لا يحقم شرعه ولا يحقم شرعه ولايته يفرض مال غير عما لأهل الإنسان يعني لا ينحصر الامر بالقرآة هذا كله فيما اذا كانت الاموال تحت الجن المالياني تحت الجنة. ما مال البخطيط مع مال الاخرين ولا يستحقين الاخرين نشبال الحالي يقول الله حلال يقول الله في ايش وصول الناس في جيجة وفي ما هو المقدار الذي لي؟ وما هو المقدار الذي ليه لي. مطبق القرآ فيه وأيضا في الفرس الخارجي بعد العيدة بالمقرآ أيضا مطبق القرآ القرآ ليس في المقام إلا إلا في المقام قد عن 500 جنو لي قد عن 500 عن ألف قد عن 1000 تبقى هل 500 ألفين بل مشتركات ومعلومات تجري فيها بقى وكل وفي الإفراز أي من تجري فيها صورة ثالدة وهي كل المسرين هو ما نثبت التباليون كحمار والبقره أحد الحيوانين له والأخر لي، أو أنه طبعاً كان تحت رجليه أو لم يكن تحت رجليه، هنا أيضاً من إجراء طاعته صراحة، وفي كمان هذه الموارد نقول لا ينحصر في الشريعة، ويمكن الاستبدال النوايا حاكم الشرائع لا ينحصر في ولكن. المصنف هذا وهو صاحب العرواق صاحب العرواق قدس سرواق قال بأنه لا أننا نرجع للقرعة ولا أننا نرجع للعلاية الحاكم الشرعي بل أننا نرجع إلى قاعدة عقلائية قامت عليها سيره العقلاء وهي قاعده العدل والانصاف التي تقتضي المال. تنصاء هذه الباقيات بذلك لا تنقص مساتها وهي رد قاعده العدل والانصاف التي قامت عليها كثير العقلائية العقلاء لا ومما يؤيد ذلك امرها الامر الاول ان ادله القرعه لا قبية اجلة القرعه لا لا دفها قبية القرع لكل امر مشكل لكن لم يعمل احدا بإتماعها إذ اذا اشكالت في عدد هدأ جريان القرعات بالشبهات الهمية اذا ما يجري فرأة لجمع الأجي stadى القرعه نستخدم القرعة احسك الشبهات اللهمية ما عدي القرص يجير فرأة الاشتخاص قطعا في الوصول إلى النتائج والذكار رقب الشبغات الاخرية. الشبغات الاخرية. عن القرآن ما لا يقض احد باجراء الصراع في الشبهات التقنيه شبهات الخرطية من أجل يا رمال ابني البديد تجري أصل حالك قرعة فقط عن الشبهات الخرطية صالح عنها رمال ابتلاك صادح نعم قلتك شبهات الموضوعية الشبهات الموضوعية أيضا أكثرها خارج عنها القرعة لأن الشبهات الموضوعية أن تفرض بموازين القضاء البلين واليمين إما أن تفرض بوبعاد الحاكم الشرعي إما أن تفرض بالإمارات العقلائية كل المعارات عند العقلاء يقومون عليها كما الإمارات التي تحرف الجريمة مثلا عند العقلاء أو تعرض الموارد فإنعم المعارات العقلائية رب ونضان لشكم هذه الحكمية داخل تحت أدنة ولا وما نيعشون هذه الموضوعية داخل تحتاج أدنة القرآن بل اكثر الشبهات الموضوعيه خارج عن عمليه القران يمكن ان تجري فيها موازين الخضار يمكن ان تجري فيها اصول عمليه اصحاب الحاله السابقه يمكن ان تجري فيها اقارب الصحه ومراقبه فاذا بالنتيجه بعد خروج اكثر القوارض عن دليل القران لا يبقى لدليل القران إطلاقا بعد، لأن بقاء الإطلاق مع ضروج أكثر الموارد لازمه الاستهجال العرفي يقولون الكبير يضغير بصلا لا بأكثر الموارد قال لي سنعان ألا لذلك كما يذكر الشيخ الأنصاري بالرسائل من أنه لا يعمل بالقرعة إلا في موارد عمله. إطلاق ما يتمسك بإطلاقها كل ما ورده ورد فيه دليل خاص يعمل به أو عمل المشهوم بدليل وموارد لم يعمل المشهور بهذا لم يكن في أطلاقها لا أصلاق الله أصلاق هذا الشيء الشيء الآخر الذي يدعونا لأن نأخذ بقاعدة التنطيذ والنصوص فإن النصوص وردت في الإنسان الوضعي الأمين يوجد عنده إنسان درهمين ويوجد عنده إنسان آخر درهمنا واحدين ثم يجلس درهم من الثلاثة هذا الدرهم من منك و اسل روح على من اودى عنده مش او على من اودى عنده مش درهمين واحدا اهن الروايس تم فاضح خيص ع�� واحد من الجرامان اقت Lil Sahli Du Sahel هذا الدليل كيفAn صحيحات هذا للصاعده استطاقية. اق Shapiyah. اقف موجود هنطقات고 شخصان على دار او على دار مواحدة فأقام الجدينة معا او حلفا معا او معا المنطقة المرجع اللي عليم على الاخر اذا رفت المرجع اللي عليم على الاخر يقصن فهذه النصوص تؤكد على ان القاعدة في مبلاد المارض يقع جنو الخمسين ولكن سيدنا الخويلة المسيس الرابع لا ترسح الله. أولا هج قاعدة عقلائينا في مقاعد التنظيم ما توجد عندنا قاعدة عقلائية في مقاعد التنظيم في قصوان وعلي مجرد الإحسانات وخطاويات وإلا إذن قاعدة تسمى قاعدة التنظيم عند عقلائينا في أي مستمع قلائيه التفصيل لا تقعوا بالتنصيق تجحل أولا ثاني بأنه هذه النصوص التي وردت إلّ وضعي إلّ أولي عند ثلاثة درامة درامة عند شخص ودرامة شخص أخر وثلث واحد وما هو أرض ما هو هذا أو ما هو هذا يقسم درامة على نصفين هذه أول واردة في مورد يكون الشخص غرضا من لا يرمى غرمى من غرمى على المحسنين من سبيل الأمين محسن فما على المحسنين من سبيل فالأمين غرمى هذه الوارد في مورد لا ضمى نثير ومورد كلامنا مورد بمران إنسان التألال بخطة العرام قطعا ضمى من الغير مورد الرواية يدن امينات غير ضامنة محل كلامنا انسان يعلم قطعان بان في دمته من للغاية ويجب ان يخرج هذا المال عن دمته مورد يفتح فيه بالبران كيف نقول في هذا المورد الذي يفتح فيه بالبران ليه يفتح فيه بالبران يعطي الغاية يفتح أهل اشتغال يقيني يأخذ الفراغ اليقيني اعطاء الاسمنا بالخمسمائة لا يوجد الفراغ اليقيني مما اشتغلت ذكرة هوة فلا وما الاخرين فلا معنى للأحل هذه الرواية الرواية قال في مورد لا بمان فيه وما قال له في مورد يجب مارا فلا مجبه للقيامات انقر نحن نرى المسيرة الرقمائية قائمة المقدمات الوجودية على التصرف المالوي ما عندنا الآن عندنا الآن فترة عشرين ألف دينار بشخصة ولا يمكن إيصال هذه العشرين ألف دينار له إلا بأن يخذ الدينار منها كنت في ايصال. لا ولماذا كان القرارة بالتالي؟ وصول هذا المال لمالكه واجبه وهذا الواجب يتوقف على اخذ مقدار منه مقدمة للإرضال فيجب هذه المقدمات متحى محرام يجب يجب اخذ مقدار منه لاجب ان يكون مقدمة مجيدية لإرضال المال قال الله شرعا نفس الان هذا اشتغلت دمته بمال بلا اشكال اخذ نصف من هذا المال واحفاؤه اياه بلا اشكال ينجب العلم بان بعض ما وصل ظنى اليه ليس كذلك استنطيب من الايجاب صار موجدا للعلم بان بعض قد انا من ذلك فإذا دار الأرض بين أنه لا يصل إليه شيئا وبين أن يصل إليه بعضه فبعض الشيء ومن من بعضه ضوصا بعضه إذن التنقيم كما أن هنا أخذ مقدار من المال مقدمة وجوده لإفار المال هو التنقيم مقدمة علمية للعلم بأن بعض المال وصل لمالكه الواقعي فنقيم المقدمة العلمية على المقدمة الوجودية باطن عاصف عدد تعليم بعض المشاهدين زباق عاصف <تصفح> هذا صحيح زباق تلك مقدمة وزولية وهذه مقدمة هنوية ثانيا بأن هذه أنفات لكي تعلم أن بعض المال وصل إلى قاعده تأخذ بعض المال هناك <تصفيق> <تصفيق> تنامت فيه هنا دفعنا الدينار كل فتيلات بلتقت شيئا. هنا أنت تأخذ بعضا من هنالك من دام المقدمة العلمية ويصول بعد الآخر لصاحبي غير مصوره، وأنت تعلم اشتبار ذمتك بما الغرب لله. غير مصوره. إذا ما معك والله يُخرِج الوارد في مرض التداعي إذا تباع شخصان في ماله فأقام البينة او كلا او حلفا وقسم المال بينهما مثلا أياب في مرض التداعي تفسر يجمع الوضوح الحلال بالحرام يحتاج إلى شنو حمد زين بقي شنو بقي إشكار صاحب العروة في ماذا في فعِت القرعة عن القرعة ما هي الأطلاق؟ أصناف أخرى. إصلاحات أدلة القرعات غير ثابتة، غير ثابتة لأن البقران لم يعملوا بهذا المطلع، بل أخرجوا منها الشذرات الثمينة كلها وأكثر الشذرات المعدنية. فلا أسواق لها ولا عدّة نفس. سيدنا يقول لا. لاحظ ريتا القرع كل أمر مشكل. وظاهر كلمه المشكل ما كان مشكلا واقعا وظاهرا مضغ في الظاهر مشكل حتى في الواقع هو مشكل واقعا هم مشكل مضغ في الظاهر كما اذا قال مثلا اعطيت احد اولادي من دون ان افقد واحد أعطيت أحد أولادي هذا البيت هذا هم مشكلة واقعا هم مشكلة ظاهرة هم ظاهرة المشكلة ظاهرة لأنه حتى عندما قال هو مشكلة لأنه ما تبدأ أحدا فقولهم القرع بكل أمر مشكل كيف المشكله باقية ظاهرة في الإشكال من حي الواقع ومن حي الواقع ولا إشكال اما الشبهات الثانية والشبهات الموضوعية مشكلتها مراهية وليس مشكلتها مراقعا فهي خارجة خططان عن إصلاح قدية القرآة لا تخصيصا حتى يقبل إصلاقها للدليل خارجة موضوعا فالشبهات الحبنية والشبهات الموضوعية المشتبهة ظاهرا مراقعا حقنا خارجة تخصصا وموضوعا عن عدمة القران مؤمن خارجة بالتخصيص حتى بعد خروج أكثر الموارد بالتخصيص فقاء الإصلاح مستهجنون وخارج خصوصا ومع ذو عام بالنتيجة أدلة القرآة خاصة بما كان مشكلة واقعا وراهرة وهذا المشكلة واقعا وراهرة يحدد فيه أمرا نادرا وهذا القرآة خاصة وهذا الموارد فهو ينتج فيه أدلة القرآة وهذا شو الله هذا الكلام من القدس السورة محنة أمهل وأما ما ذكر من أن أجلية القرعة لا يمكن العمل بأطواقها للزوم تأسيس فقه جديد فيتوقف الأخذ بها على عمل مشهور فهو غريبا لا أساس له لاختصاص ألبة القرعة بموردين لم يظهر حقما لا الواقع ولا الواقعين وهو المعبر عنه في الأخبار بالمشكال أي اشكل الأمر على المثلث فلا يدري ماذا يسمى فيختص بالمجهول المطلق عن انتمام الجهات لاحظوا الظاهر لاحظوا مواقع فيه وإلا فمع تبين الوظيفة الظاهرية فالمرحة الواقعية لا يبقى اشكالا حتى يرجع الى الصرحان ففي مورد كلائنا مما تردد المال فيه بين شخصين حيث لا يمكن تعيين ذلك بأي أطنى من الأصول فإذا لم تكن طاعدة العقل والإنصار كما عرف لم يكن أي مناقم من العمل بالقرحة من غير توقف على عمل مشهور ولا يمكن أن تأسيك تبقى جديد المعارض نادر هذا شيء ولا يمكن بعض الروايات صحيحة هذا كلام منه إشكاء الكبرا وصلا التأمر في كلام السيد خدي كبرى نصرها مما كبرى ما عدنا رواية انهم مشكلة افضل ما اقول رواية افضلنا أكبر. في رواية هذه لا توجد عندنا رواية تقول القرع لكل امر المشكلة ما في رواية واننا عبارة وردت على نجان خطاب ما لها رواية امري واننا رواية كل القرع لكل امر مشكلة موصل على كل امر مشكل حتى لما تستخدم اطلاق كلمه المشكل بالاشكال الواقعي والاشكال الظاهري افضل هو الاشكال او تصرح على كل امر مشتبه والاشتباه بعض اشتباه شنو هو اخري بعد الاشتباه الواقعي توضح كلامهم تطلع الشمال الحجميه تعبر الشمال الموضوعيه لا اتصالها بعد ذلك تعمل بالطاغز ضمن التوصيل الجديد معايره هذا اول سلمنا مع سيدنا بان الرواية الواردة القرعة لكل امرين مشكالين والمشكال يعني شنوه عدم وجود اي عدم لا ماهلي ولا واحد هذا ما ينطلق على ماهلي ولا واحد اذ قطعان المال المردد بين شخصين فيه كل ماهر يجب ان وهو عدم لا ما فيه قال اصله عدم جواد التضرر في مال لغير ايها لانه وقفوا الظالم موجود. موجود إنما نرجع لدليل القرآن في المدال اللي ذكرناه نهدت أحدها بناهي كذا لا بي. في مكان مشكلة واقعا وظاهرا قلنا في محل ثلاثا حلالي وصفت لكم بالحال يصفهم الظالم محلول بعد فن. مع وجود العلم الإجمالي لأن بعض المال للغير وتنجد هذا العلم الإجمالي فالقاءً في طعيم أصالة الحين أصالة لا يجري مع وجود العلم الهجمالي بأن بعض هذا المال للغير لا يجري أي أصل المرخص لأن العلم الهجمالي وجوده مانعاً من دريان الأصل المرخصة في أسرابه فالقم الظاهر معلومة وما جميع أن المثم الظاهر معلوماً لا يكون مجال لعلوم الصرأة مجرية القرأة مجال عن ضر ما قرر إجراء بأن يكون هناك لا خطم الظاهر واقعي حطم لاقعب مطالف اوه انت بستشك من حتى فراغه ورجع درج عن انت غير قامت وارد شنف نفريد ايه اوه يمودي لحكم الشرعيه يرفع ورطة ما اصل اولي ما وصلت النوضة الولادة الاخرها